لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ر ج ي م ن للعلوم الاسلاميه أمر فرعون أ ر فرعون ر ب ش د يقدر م يوم القيام موسوعه ا ل م ر و و ن ت ب ع و ل ف ي هذه ل ع ن ل و ي و م الاسلاميه ق ي م ة ب ا ل ر ف و ذلك من أبنى ع م التي ي د ع ه ا ل ن ا ل ل ه من ش ي ء للعلوم م ا ا ج الاسلاميه د Amen. <laughs> وزعيد اسماء الله الحسنى لفضيله <تصفيق> ا ل د ك ت ر م ح ا ت ب ا ل ن ا ب ل س إِنَّا موسوعه م ْ ن َ ص ِ ي ب َ ه ُ م ْ و َ إ ِ ن َّ ه